مدنا فتدلنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتن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 أسماء ضيقة إن هي إلا أسماء وسميتهمها سميتهمها آتوم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن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 بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثة وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا ظن وإن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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَّجِنَّبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنِ انْقَضَى عَلَيْهِ الْقَدَرُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ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 نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا الظلم واطغى والمكتف كتهوى فرشاها ما والشا فباى الائ ربك تتمارا هذا نذير من النذور الاولى اذفت اعزفا ليس لها من دون الله كاشفا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَبْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُونَ اللَّهِ